ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتحرم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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه النم ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إِنَّ الله سريع الحساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمتم إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ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 أو النِّسَاءَ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنأن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا بِهِ وَلَا تَزَالُ تطلع على خائنة منهم إلا قَلِيلاً منهم فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حظا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل آت بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء اذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير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 كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء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 قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب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 فاذهب أَنْتَ وَرَبُّكَ فقاتلا إِنَّهَا هُنَا قاعدون قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فافرق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر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 أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار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 قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء أخي اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف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 فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه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 والسارق وَالسَّارِقَةُ فقدعوا أيديهما فقدعوا أيديهما جزاء بما كسبا لك من الله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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يحب كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحة فإن جاءوك فاحكن بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكن بينهم بالقسط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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين, والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ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 Wemn niet heeft gehoord wat Allah heeft gezegd, dan zijn zij de verraders. En we hebben de Bijbel gegeven, die rechtvaardig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 فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم يوقنون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لما حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بالله وما وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسقون قل هل أُنَبِّئُكُمْ بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأطل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات نعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة. والإنجيل وما أعزل إليهم من ربهم لا من فوقهم لا من فوقهم ومن تحت أرض منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كثيرا منهم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وحسبوا ألا تكون فِتْنَةٌ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه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 وكانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات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 بِهِمْ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 يا ايها الذين امنوا ليذلنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك أن الله يعلم ما في وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.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 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وَإِنَّمَا تَسْأَلُوا عنها حين يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَرَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَارٍ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 وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان, اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فينقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا من الاثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما أيدت من سماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية, وآية منك ورزقنا وأنعت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك اَلاَ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أنت قَالَ اللَّهُ صادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري, من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. دين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير